الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا نتحدث أيها الأحبة عن هذا الصنف من الناس الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد هذه الليلة نتحدث عن هذا الوصف الأخير لهذا المنافق فهو يأنف ويستنكف حينما يؤمر بتقوى الله تبارك وتعالى من أجل أن يرعوي ويكف عن الفساد والإفساد. فهو إذا نصح وقيل له اتق الله واحذر عقابه وكف عن هذا الإفساد في الأرض لم يقبل النصيحة بل يحمله الكبر. والتيه والحميه الجاهليه على مزيد من الاثام أخذته العزة بالإثم تحمله العزة على ارتكاب الإثم والرد السيء أخذته العزه بالإثم حملته العزه على ارتكاب القبائح ورد نصح الناصحين فحسبه جهنم أذى يكفيه جهنم يكفيه عذاب الله تبارك وتعالى في النار ولبئس المهاد لبئس الفراش المهاد ما يوطا للصبي كما هو معلوم فهؤلاء تكونوا النار أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين منها تكون كالمهاد للطفل كالفراش لهم يعذبون بها يؤخذ من هذه الآية من الهدايات ان عزة النفس والمكابرة قد تحمل الإنسان على ركوب العظائم وعلى رد الحق وعلى النفور من نصح الناصحين فيكون ذلك مانعا من التوفيق والهداية الرجوع والتوبة فيبقى الإنسان سادرا في غيه لا يلوي على شيء ولا ينتفع بنصيحته ناصح فإن الإنسان قد يتذكر من قبل نفسه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا عظمة الله تذكروا أعذابه تذكروا وعده ووعيده تذكروا حدوده تذكروا ما ركز في نفوسهم من الفطر السليمة وما علموه من الحلال والحرام وما إلى ذلك فيرجعون وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم تمدهم الشياطين بالغي ثم لا يقصرون لا يرجعون عن غيهم لأن الشياطين تزيدهم غيا وكذلك لا يحصل لهؤلاء الشياطين إن كفاف عنهم ثم لا يقصرون أي الشياطين أيضا فهي مستمره في الإغواء والإمداد في الغي فيبقى الإنسان إلى أن يوافي إلى الممات وهو على حال غير مرضية إذا لم يتذكر الإنسان من قبل نفسه فإنه قد يهيا له من يذكره ويبصره ويدعوه إلى لزوم الحق واتباعه والكف عن الشر والمنكر والباطل فينبغي أن يستجيب ويفرح ويقبل ولكن المنافق هذا الموصوف الذي وصفه الله بهذه الصفة يستنكف فتأخذه العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يحذر من مشابهة هؤلاء فهذا وصف مذموم لا يصح بحال من الأحوال لأهل الإيمان فإن المؤمن إذا ذكر بالله تذكر واستجاب وأناب ورجع عما هو فيه من الغي والباطل ولاحظوا هنا التعبير بالفعل المبني للمجهول وإذا قيل له ما قال وإذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله أخذته العزة بالإذن وإذا قيل له لأنه ليس من المهم من هو هذا القائل فهو يكره الحق وهو يجفوه يستنكف من قبوله واتباعه بصرف النظر عمن من أمره اتباع هذا الحق والرجوع عن الباطل ليست قضيته مع زيد أو عمرو، هو لا يريد أن يستجيب لأن فلانا بعينه الذي يكرهه هو الذي أمره أو نصحه لا وإذا قيل له اتق الله ايا كان هذا القائل ومهما كانت مرتبته ومهما كان الأسلوب الذي خاطبه به أخذته العزة بالإثم فهذا يشمل كل قائل وكل ناصح وهذا يدل على كراهة عند هذا المستنكف للحق نفسه كذلك أيضا في قوله أخذته العزة بالإثم جاء بهذا التتميم بهذه العبارة اخذته العزة أخذته العزة بماذا؟ اخذته العزة بالإثم بركوب الإثم بالرد الآثم بالتعلق بالباطل وذلك لإزالة اللبس كما قال الله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه فالطائر يطير بجناحيه لكن لئلا يفهم أن ذلك يقصد به السرعة فيقال إيت طيران يعني على وجه السرعة تقول طاروا إليه زرافات ووحدانة يعني مسرعين لكن هنا ولا طائر طائر الحقيقي الذي يطير بجناحيه فهنا أخذته العزة بالإثم فلألا يلفبس ذلك بغيره ويفهم منه أن الأنفة قد تحمل الإنسان على الإثم فقد يحلف على قطيعة الرحم قد يحلف على ترك المعروف والخير الا يفعله قد يحلف الإنسان على باطل يصر عليه ويقيم عليه ولا يفارقه بحال من الأحوال كل ذلك على سبيل المكابرة والعناد أن الكثيرين أيها الأحبة يغضبون إذا قيل له هداك الله أو إذا قيل له اتق الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه من الغضب في مخاصمة إني لا أعلم كلمه لو قالها لا ذهب عنه ما يجد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حال الغضب فلما قيل لهذا الرجل غضب وقال مجنون مجنون يعني هل أنا مجنون حتى يقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظروا كيف يحمل الغضب ودواعيه على رد ما فيه مصلحة للإنسان وخير ودفع أسباب الشر وكثير من الناس مثل هذه الأحوال عند الشدة الغضب يتصرفون بتصرفات ويتفوهون بكلمات يندمون عليها بعد ذلك لكن مثل هذا لم يكن في حال غضب إذا قيل له اتق الله لأنه يمارس افعالا سيئة من الفساد والإفساد أخذته العزة بالإثم هذا يدل على أن هذا الإنسان لا يريد حقا ولا صلاحا ولا إصلاحا إنما هو مع الباطل حيث دار فإذا ذكر أنصح استنكف ثم ذكر الله تبارك وتعالى الصنف المقابل لهؤلاء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد من الناس من يبيع نفسه فإن يشري هنا بمعنى يبيع يشري نفسه طلبا لرضى الله تبارك وتعالى ببذل هذه النفس في سبيله والتزام طاعته والله تبارك وتعالى لا يضيع عمل هؤلاء وبذلهم فهو رؤوف بالعباد يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وأجلهم ويجازيهم بأحسن الجزاء فيؤخذ من هذه الآية معرفة هذا الوصف الكامل من أوصاف أهل الإيمان من يشري نفسه يبيع نفسه ويرخصها ويبذلها طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى ورجاء لثوابه فهذا في مقابل ذاك الذي ليس له هم إلا الدنيا وليس له في الآخرة نصيب عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولاحظوا أيضا إخلاص هذا الصنف من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ليس له مطلوب آخر ولا يفعل ذلك من أجل أن يمدح ويثنى عليه ويذكر وينوه به وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا هو الذي يكون له الجزاء الأوفة عند الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله فهذا الاخلاص ومن ثم ينبغي على العبد أن يكون بذله وسعيه وعمله وإنفاقه كل ذلك لهذا الغرض وليس ابتغاء الدنيا ان يبتغي مردودا ماديا وعائدا يعود عليه أو أن يبتغي ثناء الناس ومديحهم وإطراءهم أو المنزلة والحظوة في قلوبهم كذلك أيضا تغاء مرضات الله هذا في إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى والله رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد رؤوف بأهل الإيمان بهذا الصنف من الناس هنا لم يذكر جزاءه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الصنف الذي قبل قال فحسبه جهنم هنا لم يقل فله الجنة وإنما قال والله رؤوف بالعباد فذكر هذين الاسمين الكريمين الرافه التي هي أرق الرحمة رحمة خاصة والله ذكر هذا الاسم الكريم والله رؤوف فالرأفة هي أرق الرحمة ليدل على جزائه فإذا كان الله رؤوف رؤوفا بي العباد فمعنى ذلك أنه سيجازيه أحسن الجزاء وهذا مناسب لما ذكر من صفتهم فهؤلاء بذلوا أنفسهم لله وجعلوا أنفسهم معبدة له فقال الله رؤوف العباد الذين قد عبدوا أنفسهم لمولاهم ومليكهم جل جلاله وتقدست أسماؤه ولاحظ هنا يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ما قال والله رؤوف بهم والأصل أن العرب تختصر الكلام بذكر الضمير فهذا موضع يصح فيه الإضمار فأظهر فقال بالعباد ما قال بهم فجاء بالاسم ظاهرا فصار ذلك والله رؤوف بالعباد كأنه يشعر بالعله. يعني أن رأفته تبارك وتعالى تتعلق بأصحاب العبودية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه فاشتملت هذه الآيات على هذين الصنفين فينبغي على المؤمن أن يكون من هؤلاء من الصنف الثاني الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويبذل اغلى ما عنده طلبا لجنته وطلبا لثوابه وجزائه وهذا كما قلنا في الليلة الماضية أن ذلك ينبغي أن يكون مقيدا بصحة العمل أن يكون العمل صحيحا يعني فقد يبذل الإنسان نفسه ابتغاء مرضات الله يطلب مرضات الله ولكن بعمل فاسد يظن أنه صالحا فيودي به ذلك إلى خسارة على خلاف ما كان يقصده ويطلبه، فالذي يبذل نفسه بمرضات الله يكون عمله صحيحا وجهاده صحيحا على الوجه المشروع. لكن كما ذكرنا في صفة الخوارج في الكلام على العبر من التاريخ كانوا يبذلون أنفسهم بزعمهم طلب لمرضات الله يقدمون على الموت ويتهافتون عليه، ولكن على عمل. فاسد وها هي الشواهد والنظائر ذلك تتكرر في كل عصر إلى عصرنا هذا هذا الذي يقدم على الموت بهذه الطريقة التي هي من كراهة المنظر ومن سوء المنقلب وسوء الحال نسأل الله العافية فهي خزي في الدنيا وميتة سوء وهو قد أقدم على ذلك باختياره وطوعه ولربما يختار أشرف الأوقات في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو لربما وقت صعود الخطيب على المنبر وقت إجابة ونحو ذلك يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل الفاسد الذي يهلك فيه الحرث والنسل فمثل هذه النصوص تحتاج إلى بيان وايضاح وشرح من أجل أن يسترشد أهل الإيمان فيعرفون كيف يبذلون أنفسهم وما هو السبيل الصحيح في ذلك وإلا فإن مثل هذه النصوص قد يفهمها المبطل ويحملها على مبتغاه يحملها على فهمه الفاسد ومعروف أن الفرق عبر التاريخ سواء كان الخوارج أو المعتزلة أو غير ذلك كانوا يستدلون ويحتجون بنصوص من القرآن فحينما يبين محامل هذه الآيات وكيف تفهم على الوجه الصحيح يكون ذلك سبيلا لرشاد وعمل صالح صحيح يرضاه الله تبارك وتعالى فلا يغرر أحد بنفسه هذا وسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن يجعلنا وإياكم هداتاً مهتدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ماجهلنا ورزقنا تلاوته أثناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صل الله عليه ونبيله وحمدها ليها صحبة إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم نعم يقول الشيخ في ما يتعلق بالتعقيب في قوله والله رأوف بالعباد أنه قد يأخذ منه يفهم منه أن الله لا يكلفهم فوق طاقتهم عليهم أن يقبلوا على الله وأن يبذلوا المستطاع والله رؤوف بهم لا يطالبهم ولا يكلفهم فوق طوقهم هذا معنى صحيح في ذكر هذا التعقيب فإن خواتم الآيات وذكر الأسماء الحسنة له ارتباط بموضوع الآية ومضمونها نعم طيب الله السلام عليكم